من التاريخ عبره وابدا الرحله بعبره واجعل الايمان زادك لو سقاك الوقت مره لو الوقت الحياه هذه مشاهد والمطر يبت بقطره البشر مؤمن وجاحث والثمر في الأصل بذرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بكفرة والبشر مؤمن وجاحث والثمر في الأصل بذرة خذ من التاريخ عبرة